بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غُلِبَت الرُّوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغربون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون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 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ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 تراب ثم إذا أنتم بشر تتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنون إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون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 وَذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالٍ فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ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 يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم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 الله الذي يرسل الجحاف تثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ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 وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفر اللذل لظل من بعده يكفر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 إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ونفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل